قال رب نفسي بارنني نفسي داخسني فصار ظلالا ان انه هو الرسول الروحاني قال رب من انا عليك انني امر رمم متى صباح الذين خير كان فإذا لم يستنصروا بالناس يستصرقوا قادموا رسالهم متنوي اليوم فلما أن أراد أن يبقش منه وتلقيك ما قتلت نفسي من الأرض إن تريد إنما أن جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصيبين وما تريد أن تكون ذا كان الله صالحا فخرجا غاضا قد سيره قد تنادى من القوم ضار ولما توجهت